بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله هو إليه المصير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 قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا فَنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا فَنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرَ طُمَّ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُبْنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَقَدْ أَنزَلَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعَةً وَالدَّرَجَاتِ ذَلِكَ وَعْدُ الرَّحْمَنِ كَمَثَلِ مَن يَدْعُو فِي لَيْلَةٍ مُّظْلِمَةٍ إن شاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس ما كسبت إن الله سريع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 الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن ظهوره في الارض الفساد وقال مسا اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتفكرون رجلا ان يقول ربي الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ الْكِذْبُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب يا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرشاد وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَئِن يَبْعَثَ اللَّهُ مَن بَعْدَهُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَانِتِينَ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يقضي الله على كل قلب متكبر جبّار وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أُبْلِغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ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 تَدْعُونَ نِي لِأَكْثَرِ بِاللَّهِ وَأُشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ لي بِعِلْمٍ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إلى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أن مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ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 العذاب النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَّا قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ العِبَادِ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قال او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا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 وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ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 الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي البينات من ربي وأمرت لأن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من طُفَةً ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَذْهَبُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَذْهَبُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَذْهَبُوا أَجَلًا مسمى مَو وَلَ عََّكُم تَعقِلُون وََّذِي يُح وَيُميتُ فَإذَا قَضَى أَمْرًَا فَإِنَّ ماَا يَقُول لََوكُم فَيَكُون أَلَمْ تَرَ إِلَ النَّذينَ يُجابِلونَ فِي آياتِ اللهِ أََّا يُصرَطُون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعماقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون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 فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ